انا ويا الدنيا علينا انا وياك ما ادري وش بلانا انا وياك والدنيا علينا انا وياك ما ادري وش بلانا ظلمنا حبنا لكن بدينا وتنذمنا على باقي غلانا ظلمنا حبنا لكن بدينا. تحدينا ليالينا وسرينا نحسب الشمس ما تترق سماننا ههي تحدينا ليالينا وسرينا نحسب الشمس ما تترق سماننا نسينا وش كتابنا وش قرينا وباني شوق في قصة هاوانة نسينا وش كتابنا eta <tune> WALAZI BALANA Tisahal na qriig illi mishena Wajarachna lbعد WALAZI